اخذناهم ب غ ت ة ف إ ذ ا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين